بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجاء ما وداك ربك وما قلا وللا خير لك من نولا ولسوف يعصيك ربك كترضا ألم يجد ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليديم فلا تظهر وأما الزائلة لا بيع نور بك فحدثي